بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يذريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكى وأمَّا مَنْ جَاءكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفِ مُكْرَمَهَا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 فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه أجوه